we gaan de aflevering de kerk in het en 40 procent van سمعوا لها شهيقا وهي تفوض تكاد تميز من الغير كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعيد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 أم أنتم من في السماء أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذيب ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيد أو لم يروا إلى الطير فوقهم صار فاتي ويكبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ذلفة سيئت وجوه الذين كفروا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 Fase te alarmen in in